من نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أي المفر كلا لا وزر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 وتذرون تذون وجوه وجهوی يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا ووجوه وجهوی يومئذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقرا كلا التراقى وقيل من راقى ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء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 يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِنْ مَنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ اِطْعَاهُمْ فِي يَوْمٍ ذِهِمَ السَّعَبَةِ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدًا